يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ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 فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك واجعلوه من المرسلين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 فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ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 ولونك فاخرج فاخرج انني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت للقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل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 قال إني أريد أن أُنكِحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرنى على أن تأجرنى ثماري حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشُق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيل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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا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 سَبَآ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَانُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَوْا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 فَاجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلْ لِي أَطْطَنِعُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَهُ وَوَجُنُودٌ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ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 ولكننا أشاءنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينتت نو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ مدينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما آتاهم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 أولم يكفروا بما أُوتِي موسى من قبل؟ قالوا سحرا يتظاهر. وقالوا إن بكلٍ كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما. هو أهدا منهما.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 أمم اللدنا، بإذقم اللدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوى واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوى اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفريقين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 شد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم وجريمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم اينكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا ينقاها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 وما كنت ترجو أيُّ القائلِكَ الكِتابُ إلَّا رحمةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَ النَّظيرَ لِالكَافرينَ وَلا يَصدُّنَكَ عَنْ آياتِ اللَّهِ بَعدَ إذْ أُنزِلَتْ إلَيْكَ وَدعُوا إلَى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ منَ المُشرِكِينَ وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون